وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئني بأسمائها هؤلاء فقال أنبئني بأسماء.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 قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين